الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة الثانية من مسائل الآية السابعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة والتي تتناول قوله تعالى ليلة الصيام الرفث فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال إن الرفث كناية عن الجماع لأن الله عز وجل كريم يكني وأورد الإمام قول الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امراته ثم استشهد الإمام ببعض أبيات من الشعر جاء بها ذكر الرفث فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله ولا, ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلنا يا إخواني إن لفظ الرفث تعدى إلى في قوله تعالى الرفس إلى نسائكم وأنت لا تقول رفست إلى النساء ولكنه جيء به محمولا على الإفضاء الذي يراد به الملابسه في مثل قوله وقد افضى بعضكم إلى بعض ومن هذا المعنى قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم وقوله تعالى يوم يحمى عليها أي يوقد لأنك تقول أحميت الحديدة في النار وسوف يأتي ومنه قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره حمل على معنى ينحرفون عن أمره أو يروغون عن أمره لأنك تقول خالفت زيدا ومثله قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما حمل على معنى رؤوف في نحو بالمؤمنين رؤوف الرحيم ألا ترى أنك تقول رؤفت به ولا تقول رحمت به ولكنه لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية ومن هذا الضرب قول أبي كبير الهذلي حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل عدى حملت بالباء وحقه أن يصر إلى المفعول بنفسه كما جاء في التنزيل حملته أمه كرها ووضعته كرها ولكنه قال حملت به لأنه في معنى حبلت به المسألة الثالثة قوله تعالى هن لباس لكم ابتداء وخبر وأنتم لباس لهن أصل اللباس في الثياب ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب وقال النابغه الجعدي اذا مض ضيع ثنا جيدها تداعت فكانت عليه لباسا وقال ايضا لبست اناسا فافنيتهم وافنيت بعد اناس اناسا وقال بعضهم يقال لما ستر الشيء وداراه لباس فجائز ان يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل كما ورد في الخبر وقيل لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس وقال أبو عبيد وغيره يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك قال رجل لعمر بن الخطاب ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقه إزالي قال أبو عبيدة أي نسائي وقيل نفسي وقال الربيع هن فراش لكم وأنتم لحاف لهم قال مجاهد أي سكن لكم أي يسكن بعضكم إلى بعض المسألة الرابعة قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يستامر بعضكم بعضا في مواقعه المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم كقوله تعالى تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه يخونها وسماه خائنا لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه كما تقدم وقوله تعالى فتاب عليكم يحتمل معنيين أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة كقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يعني خفف عنكم وقوله تعالى عقيب القتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله يعني تخفيفا لأن القاتل خطا لم يفعل شيئا تلزمه التوبة منه وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره وإن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب التوبة منه وقوله تعالى وعفى عنكم يحتمل العفو من الدم ويحتمل التوسعة والتسهيل كقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني تسهيله وتوسعته فمعنى علم الله أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة فتاب عليكم بعدما وقع أي خفف عنكم وعفى أي سهل وتختانون من الخيانة كما تقدم وقال علماء الزهد وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالى شريعة وخفف من أجله عن الأمة فرضي الله عنه وارضاه وقوله تعالى فالآن باشروهن كناية عن الجماع أي قد أحل لكم ما حرم عليكم وسمى الجماع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه قال ابن العربي وهذا يدل على أن سبب الايه جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال فالآن كلوا ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية من أجله المسألة الخامسة قوله تعالى وبتغوا ما كتب الله لكم قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عيين وإكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك معناه وابتغوا الولد يدل عليه أنه وقيب قوله فالآن باشروهم وقال ابن عباس ما كتب الله لنا هو القرآن وقال الزجاج أي ابتغوا القرآن بما ابيح لكم فيه وامرتم به وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى وابتغوا ليلة القدر وقيل المعنى اطلبوا الرخصة والتوسعة قاله قتاده وقال ابن عطيه هو قول حسن وقيل وبيتغو ما كتب الله لكم أي من الإماء والزوجات وقرأ الحسن البصري والحسن بن قرة واتبعوا من الاتباع وجوزها ابن عباس ورجح وبيتغو من الابتغاء المسألة السادسة قوله تعالى وكلوا وشربوا هذا جواب نازلة قيس والأول جواب عمر وقد ابتدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم المسألة السابعة قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى غاية للتبيين ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليهم أكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الامساك فقال الجمهور ذلك الفجر المعترض في الافق يمنة ويسرى وبهذا جاءت الاخبار ومضت عليه الامصار روى الضار عن عبد الرحمن بن عباس انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام هذا مرسل وقال الطائفة ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن ابي رباح والاعمش سليمان وغيرهم ان الامساك يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال وقال مسروق لم يكن يعدون الفجر فجركم انما كانوا يعودون الفجر الذي يملا البيوت وروى النسائي عن عاصم عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وقال الطبري والذي قادهم إلى هذا الصوم إنما هو في النهار والنهار عندهم من طروع الشمس وآخره غروبها وقد مضى الخلاف في هذا بين اللغويين وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنما هو سواد الليل وبياض النهار الفيصل في ذلك وقوله تعالى اياما معدودات وروى الضارة قطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء أعرف يا أبي أنك ستسافر غدا في رحلتك السنوية إلى اقطار الإسلام ولا أدري كيف سيكون حالي في غيابك ستكون بخير وعافية إن شاء الله يا ولدي لكن شيئا واحدا لن أستطيع أن أكمله بدونك يا أبي وسأنتظرك لنكمله معا بعد عودتك إن شاء الله الله وحده هو الموفق يا بني وإن شاء جل وعلا فسنعود مرة أخرى لنستكمل مع إمامنا القرطبي قراءة كتابه الجامع لأحكام القرآن بإذنه تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذاعي مأمون النجر